وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويطيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين تغروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم صالدين فيها أولئك هم شر